فَكُنْتُمْ مِنَ السَاخِرِينَ أَوْ تَقُولُونَ لَوْ أن اللَّهَ هَدَانَا لَكُنْتُمْ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولُ حِينَ تُعَذَّبُ أَلَمْ نَكُرْ لَوْ أَنَّ لِي كَرَةً, كرة فَأَكُونَنَّ مِنَ فلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مصودة أليس في جهنم مثوى للبناء يكبرون ويُنَجّي الله الذين اتقوا بمفازتهم ويُنَجّي اتقوا بمفازتهم. لا يمسهم ضر ولا هم يحزنون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 وادعو الى انك والى الذي من قبلك لا انشرك فلاحقن عملك لا انشرك فلاحقن عملك ولتكونن من الخاسرين من الا نفع عد من الشاكرين وما قد الله والأرض جميعا طبغته يوم القيامة والسماوات مقريات بيمينه سبحانه وتعالى عما يسركون ونفق في الصور فصعقا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 شراقات الارض بنور ردها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وقضى بينهم بالحق وهم لا يغلبون كل نفس ما عهلت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت, فتحت أبوابها وقال لهم خزنة ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواء جهنم خالدين فيها فبئش مثوى المتكبرين وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا فَحَطَّ أَبْوَابَهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُنَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ قِبْتُمْ فَادْخُلُوا هِيَ فَأَذَا بَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ وَتَرَى الحمد لربهم وقوض وقيل الحمد لله